وَلَمَّا بَرَزُوا لِزَالُوا تَوَجُلُوا <تصفيق> فَلَمَّا جَاوَزَ وَزْنُهُ حُوَى قال الذين يؤنون أنهم ملاق الله كم من فئة في قليلة في من في اسق قليلا لكنه على و في اس الله صابري. واللهما الصابرين واللهما الصابرين ولما برزوا فهدموه بإذن الله فهدموه بإذن الله فهدموه Well, uh Ba will la pansa